قل إني أمرت أن أعبد الله مخلطا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاق إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلطا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 والذين اجتنبوا الطاوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 سنكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي